وَمَْ يأكِهِ مُؤمِلَ قَدَ عَمِ لَ الصوالِ حاتِكَ أُول إِكَ لَهُ مُدجةُ اللول وَمَْ يأك مؤمِن قَذه الصالِ حاتكَ أُول